بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يخرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا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 ذكره وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كان شف العذاب قليلا إنكم ع بَطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّمُ تَقْنِي مُنْ وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِرْعَونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدْوُوا إلَيْهِ عبادَ اللّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ وَاَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى الله إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَهْجُرُون وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون فَادْعُوا رَبَّهُ إِنَّهُ مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين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 فَأَتُوْبَ أَبَايَنَا إِنْ لِكُوْنُمْ صَادِقِينَ أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِلُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون العيون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يوم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 من أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم الجحيم وزو العظيم وهو مجمل فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون